الفقهاء رحمهم الله لا نلحظ هنا في هذه الآية المحكمة لم يقل لك صالح مثلا الآن اختلف العلماء في هذه المسألة لما؟ لأن الآيات المحكمة المفصلة لا يقع فيها اختلاف العلماء فالأحكام ثلاثة حكم مبدل وحكم مؤول وحكم منزل فالحكم المنزل هنا البين الواضح الظاهر الذي قال الله فيه وقد فصل لكم ما حرم عليكم ليس مضماراً تجري فيه أقدام العلماء فتختلف فيه عقولهم ونظراتهم لأن الآية واضحة لفظ حرم إنما أفادت الحصر الميتة الدم لحم الخنزير ما أهل به لغير الله لكن لما قال لحم الخنزير وقع الاختلاف لأنه ما قال الخنزير وسكت على هذا تعرف لما يختلف فقهاء الملة ويبغي عليك أن تحسن الظن بهم وتعلم أن من شهد المسلمون لهم من جل العلماء إنما يصدرون من معين واحد وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدمى وبعض أهل الفضل وهذا من التشبيه البليغ شبه ما صنعه الائمه الأربعة الفقهاء المذكورين ما صنعه أئمة الفقهاء والأربعة المذكورون المعروفون المتبوعون في الدين بالتالي كان هناك جبل وفي اعلى الجبل نبع عين ماء والناس اسفل الجبل في الوادي ولا يستطيعون ان يرتقوا الى الجبل ليشربوا منه فجاء احدهم من يحسن ارتقاء الجبل فارتقى حتى وصل الى الماء الى مجمع الماء ثم انه اتخذ طريقا من اعلى الجبل الى الوادي فالماء نزل من هذا الوادي من هذا المجرى من أعلى الجبل إلى الوادي فجاء الناس يشربون فازدحموا فقام آخر يحسن نفس الارتقاء فارتقى فوصل إلى قمة الجبل إلى موطن الماء ومجمعه ثم إنه صنع طريقا لما صنع طريقا غير طريق أخيه الأول ربما مر على أشياء التصقت بالماء وهذا كذلك لن يسلم مر على أشياء تسقط بالماء قد يكون في بعض المواطن ذلك أضر وبعض المواطن ذلك أنفع فأصبح الناس الآن فرقتين من هذا وهذا ثم جاء ثالث ثم جاء رابع فكأن الإمام أبا حنيفة والشافعية ومالكا قبله واحمد بعده هم هؤلاء الأربع الذين ارتقوا وقاس وقاسوا أو ساقوا للناس الماء من أعلى فالذين يشربون امه محمد صلى الله عليه وسلم والماء الذي أعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه طرائق أربعة كلها تفي إلى نبع واحد تفي إلى نبع واحد وقطعاً مجرى الماء عند زيد أو عمر لا بد أن يكون أصاب هنا وأخطأ هنا لأنها راحت أو جاءت هي صناعة بشرية هي صناعة بشرية لن تكون كالمطر الذي ينزل مباشرة من السماء محال فلذلك يقبل قول العالم في مسائل ولا يقبل قوله في مسائل أخرى لكننا نحسن الظن به أنه ما أراد بنا إلا خيرا فإنه جمع قواه وحاول أن يستسقي لنا ان يتقدمنا والرائد لا يكذب اهله أن يتقدمنا ليسقينا من معين رسولنا صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الشاطبي رحمه الله وواجب عند اختلاف الفهم إحساننا الظن بأهل العلم مواجب عند اختلاف الفهم إحساننا الظن بأهل العلم في نظري لو أن الناس تعاملوا مع الفقهاء الاربعه المتبوعين أو غيرهم من العلماء بمثل هذه الطريقة لارتاح الناس من هذه العصبية التي لا دليل عليها وليس وراءها إلا الفرقة والشتات كل واحد يخطئ ويصيب ولم يقل أحد من الامه الاربعه ولا من سبقهم ولا من جاء بعدهم يدعي العصمة لنفسه وهذا محال لو ادعاها لك وما استبان لك والسنار لك خذ به والله أعلم بعذر أخيك بمثل هذا الرأي في ظني تعه يصلح الناس وتستريح الأنفس وتسلم الصدور من الغل أما أن يرشأ كل أصحابي امام او كل اصحاب شيخ او كل رواد حلقة يجمعون مناقب شيخهم ويجمعون في المقابل مثالب قرينه قطعي جدا بدهي جدا ان ينشأ الخصومة والحزازات في الصدور ويعظم ويبالغ في حق من تحب ويذم ويهان من تكره حسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم وليس هذا من الدين في شيء فما أجمل أن يتحر الجميع الصدق واللين في الخطاب والمحبة للناس والتماس العذر لهم حتى نكون جميعا كما أراد ربنا لنا إنما المؤمنون إخوة وبقوله جل وعلا وأتصم بحبل الله جميعا ولا, ولا تفرقوا ولا اسم لنا إلا ما سمانا الله جل وعلا به هو سماكم المسلمين من قبل ولا نريد اسما اخر غير ما سمانا الله جل وعلا به نفخر اذا نودينا يا مسلم يا مؤمن وغير ذلك من الالويه المرفوعه والرايات المنصوبه ما انزل الله جل وعلا بها من سلطان